وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَلْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَأَحْسَنُوا كَثِيرًا مِنْ الْخَيْرَاتِ وَأَحْيَيْنَاهُمْ إِلَيْهِمْ فَأَنْشَأْنَاهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا أَتَيْنَاهُ حُسْنًا وَعِلْمًا وَلَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ولوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوة شوء فأغرقناهم أجمعين وداود واسليم كَمَا نَكِرَ الحَقُّ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَلَمُ قَوْمٍ وَكُنَّا وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ لَهُ طَيْرًا وَكُنَّا فَعِلِينَ وَعَلَّمْنَا مُحَنَّاتَ رُبُوحِكُمْ لِتُحْيِيَنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُم شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ صَبَّحًا تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَفَجَّرْنَا لَهُ مِنْ تَحْتِهَا عَيْنًا بكل شيء العالم